وَإِرْغَابٌ بِالَّذِينَ وَلَّوْا الدَّنَانِي نِينَ آمِينَ أِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حُنكُلٌ بَالِغُ السُّمِّ فَمَا ثُغْنٍ نُذُرٌ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوحي فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض علونا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 أعجاز نخل قعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا من مدكر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 ان كوفر لكم خير من اولىكم ام لنكون درا في الذبر ام يقولون نحن جميع نتصير سيهزم الجمع ويولون الدبر لَيَسْتَعْجِلَتْ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُر يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر